إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وأخر فَأَمََّّذنَ فِي قُل بِم زَرُون فَيَتَّ بِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْهُ بتِرَ الفِتنه إِ بتِغَ الفِتْنَةِ وَبتِراَاء تَأوِيلِ وَماَا يَعلممُ تَأولَهُ إِلَّى اللهَّ وَرراسِخُونَ فِيعِلمَقولُلونَ آممَن بِهِ قُل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 فأَتُنْ تُ قاتِل فيِي سَبين اللههِ وَخْرىَكَافِ رَتَُ رونَهُم يَرَوونهُم مِث لَهِم رَأِيَ العين واللَّهُ يُأَيد بِنَصِهِ مَ شَ إِ فيِي ذَِكَ الْعِذَةَ